بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهر إذا تجلى وما أخوى لقد ذكر ولوثى إن سعيكم أشتى فأما مرعط والتقى صدق بالحسن فَثَنُ يَأْثِرُهُ لِلْعُثْرَةِ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنِ فَثَنُ يَأْثِرُهُ لِلْعُثْرَةِ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّا وإن لنا للآخرة تولولا فأنفرتكم نارا تلظ لا يصلها إلا لتق الذي كذب وتولى وسيجنبها لتق الذي La ter la batteron a